بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من را تلك ايات كتاب والذي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي بَدَّ الْأَرْضَ وَدَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كل الثمارات دَعَلَ فِيهَا زُوجين إثنين يُغْسِل اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَانٌ تجاورات وجنات من أعاب وزرع ونخيل صن ون وغير صن واني يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد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 الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَسَابَهَا الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرِ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا روابيا ومما يُوقِدُونَ عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 والذين صبروا تظاه وده ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر الله على ليتؤن ويدرؤن السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 التي الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلُّ هَذَا دَائِمٌ وَضِنُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتقوا وعقب الكافرين النار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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين مع تحيات